السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم أكبر اللهم أشند أن لا إله إلا الله أشند أن لا إله إلا الله أشند أن محمد شهده ان محمد رسول الله حي على الصلاه Hallelujah.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 وا الله تبارك وتعالى نظر الى اهل الارض جميعا فنقتهم نظر الى اهل الارض فنقتهم جميعا عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب وقال انما بعثتك لابتهامك وابتلابك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 لا عرف فيكم شيئا مما كان عليه وأصحابه واصحابه الا الصلاه قال الاوزاعي فكيف لو راى ابو الدرداء هذا الزمان والاوزاعي توفي سنه سبع وخمسين ومئه قال عيسى بيونس وجاء بعده بمدة من الزمان وتوفي سنة سبع وثمانين ومئة فكيف لو ادرك الأوزاعي هذا اليوم فكيف لو أبرك الأوزاعي هذا اليوم ماذا كان يقول فما بالنا لو ادرك سلفنا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 قالوا يا أبا حمزه الصلاة ألا تعرف فينا الصلاة فقال قد صليتم حين تغرب الشمس أي صليتم العصر عند غروب الشمس أفكانت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان الأوزاعي إذا قرأ هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا يقول أما إنه لا يذهب الاسلام وإنما يذهب أهل السنه أما إنه لا يذهب الإسلام وإنما يذهب أهل السلة وكان الحسن يقول يا اهل السنه ترفقوا رحمكم الله فانكم اليوم قله فانكم اليوم قله وكان عيسى بن يونس يقول ليس شيء اغرب من السنه واغرب منها من يعرفها فأغرب شيء على الناس في زمان عيسى بن يونس في زمان عيسى بن يونس السنه واغرب من السنه من يعرف سنه النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الغرباء الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في اخر الزمان وقال كيما لهؤلاء فكن يا عبد الله من هؤلاء الغرباء في زمن استحكمت فيه الاهواء وحكمت فيه الاراء واعلم ان غرابه السنه انما تاتي من الجهل بها فالجهل بسنه النبي صلى الله عليه وسلم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 كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، فشد هذه المحرمات القول على الله بلا علم، لأن القول على الله بلا علم هو أصل البدع والخرافات والشرك, والشرك والوثنيات، فإذا قال العبد على ربه ما لا يعلم. فانه يجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا ويجعل العدو وليا والولي عدوا يبطل ما احقه الله ويحق ما ابطله الله يثبت ما نفاه الله وينفي ما اثبته الله فلذلك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 من قلوب العباد وانما بقبض العلماء حتى اذا لم نبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتروا فضلوا واضلوا وكذلك اتباع الأهواء فاتباع الأهواء سبب رئيس في غرابة السنة عند كثير من الناس والهوى هو شر إله عمد تحت أديل السماء أفرأيت من اتخذ الهه بواه وأبلغ الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون من يهدي هذا الذي اتخذ الهه هواء من الله عز وجل ان المتبع لهواء ما اتبع هواء الا لانه نال الى شهواته وراع حبوب نفسه وإلا لو كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأطاعه ولذلك من علامة اتباع الهوى ترك الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهوائهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أشهد أن لا إله إلا الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وغرابة السنن كذلك ترجع إلى تقديم آراء الرجال قال الله عز وجل اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه ابانا اولو كان اباءهم اولو كان اباءهم لا يعلمون شيئا ولا يختارون قال ابن كثير رحمه الله اذا قيل لهم تعالوا الى شريعه الله تعالوا إلى ما أوجبه الله انتبوا عما حرمه الله قالوا وجدنا آباءنا وجدنا آباءنا على هذا الذي نتبعهم عليه اولو كان اباؤهم لا يعلمون لا يفهمون شيئا من شريعة الله ولا يهتمون بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا يقلدن احدكم الرجال دينه يقول ان امن امن وان كفر كفر اي يقول ابن مسعود إن آمن من يقلده آمن وإن كفر كفر وقال شيخ الإسلام ابن رحمه الله تعالى لا شيء معصوم في دير الإسلام إلا الكتاب والسنه والإجماع فهذا ما اتفقت على عصمته الأمة ولا يحل لاحد ان ينصب شخصا يوالي ويعادي على اقواله وارائه فان ذلك ليس من دين الله عز وجل فإن من الموالاه والمعادات على ما له العصمه وهو كتاب الله عز وجل سنه النبي صلى الله عليه وسلم واجماع الامه وكذلك من اسباب غرابه السنن عند الناس مجالسه اهل الاهواء والبدع وتقديم العقل على النقل وغير غير هذه ولما استحدثه الناس بعد القرون الأولى بدعه الاحتفال بمولد نياد البشير صلى الله عليه وسلم تلك البدعه المحدثة التي ليس لها أصل من التاريخ ولا من الشرع أن التاريخ فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول بل اختلف المؤرخون في تاريخ مولده على ستة أقوال أو أكثر فإذا كان ذلك لم يثبت فكيف يتخذ الناس هذا اليوم وتلك الليله موسما وعيدا يحتفلون فيه من أولد النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يصحب ذلك من المنكرات والبدع والأهواء من والطبل وطبل وزمر والموسيقى وموسيقى وإنفاق للأموال في غير مرضات الله عز وجل كما أنه لم يثبت شرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه احتفلوا بيوم مولده صلى الله عليه وسلم بل ان الله عز وجل لما انتم على المؤمنين انتم عليهم ببعثته لا بمولده صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الخير كانت ببعثته صلى الله عليه وسلم وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بعده لم يفعلوا ذلك مع عدم المانع ووجود المقتضى علم أن ذلك ليس من الدير في شيء بل ان هذه البدعه التي أسسها وروج لها طائفة من الروافب الشيعة الذين تسمّوا بالفاطميين ظلّاً وزوراً وهم العبيديون هؤلاء الذين يقول فيهم شيخ الإسلام نتيري رحمه الله بالملاحدة في الباطن روافد في الظاهر أخذوا من دين الفلاسفة وأقوالهم ومن أقوال النجوس وخلطوه بأقوال الروافض والشيعة فأفضل ما عندهم دين الشيعة هؤلاء حينما حكموا مصر في القبر الرابع وراء المصريون منهم ما ينكرون بسبب الخرافات والبدع والشركيات التي روجوا لها أرادوا ان ينهي الشعب عن ذلك فجعلوا اعيادا متتاليه المولد النبوي ومولد علي رضي الله عنه وفاطمه والحسن والحسين وانشئوا مولدا سادسا او سابعا لمن يتولى أمرهم فكان الناس على ذلك حينا من الزمان ثم أبطلت هذه البدعه ثم عادت مرة أخرى وهؤلاء قلبوا النصارى في احتفالهم بعيد عيسى عليه الصلاه والسلام ذلك العيد الذي يحتفل فيه النصارى بعيسى عليه السلام اراد هؤلاء المبتدع أن يقلدوه فزعموا أن ذلك دليل محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من غربه الدين في هذا الزمان أن يرمى أكباع النبي صلى الله عليه وسلم ممن يقتفون اثاره ويتبعون سنته ورموا بانهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ظنا من هؤلاء الجبهان ان محبه النبي صلى الله عليه وسلم تعني البدع وانما محبته الحقيقيه كما لا يخفى عليكم في اتباعه والتأسي به صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله تبارك وتعالى علامة محبته عز وجل في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فمن احب النبي صلى الله عليه وسلم برهن على ذلك باتباع سنته صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرضي الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا. فمن أراد الله واليوم الآخر علي بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والدين المحمدي فانه لا يسلم للإنسان معتقد ولا سلوك ولا عباده الا باقتفاء اثار النبي صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الأحبة ينبغي علينا ان ننشر سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان نعلم الجهنم وأن نخوف من, من الابتداع في دين الله عز وجل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي حديثه بخطبة حاجة والتي يقول فيها وكل بدعه ضلالة ينبغي أن نعلم الناس أن البدعة كلها ضلالات فليس في دين الله بدعة حسنة وبدعة سيئة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وعزر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن أحدث في هذا الدين لا ليس منه فهو رد أي رد كتاب الله او سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والمعنى الاخر فهو رد أي مردود عليه فالاعمال لا تقبل ولا ترفع الا بالاخلاص والمتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الرسم لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم الله مسجنا بكتابك وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا ممن يقتضون بنبيك صلى الله عليه وسلم ويتاسون به في عباداته واعتقاداته اعتقاداته واقواله وافعاله اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما انا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء اللهم انا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والادواء اللهم انا نعوذ بك من منكرات الاخلاق والاهواء والادواء اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الصالحين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معابنا وجعل حياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم ابسط أنك وأمانك على بلاد المسلمين عامة وعلى بلدنا خاصة يا رب العالمين اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه اللهم وفق رئيسنا وولي أمرنا لما تحب وترضى وحب معصيته للبر والتقوى اللهم اعم على أمور دينه ودنياه اللهم وفق له البطانه الصالحه التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في شتى بقاع الارض يا رب العالمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لا أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا الصلاة ودفن الصلاة الله أكبر الله أكبر لا